الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ا س صلاة على ر س ل الله الأمين وعلى آله وأصحابه اهتدى ومن ا م ل إلى يوم الجمع والدين الفضول الكريم السلام عليكم ورحمة الله ى شرعه ورحمة وبركاته يوم كنا قد تحدثنا فيما مضى عن ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة و أ ن ه ا استمرت لثلاث سنوات س ر ي ة و كان هذا من حنكته و حكمته صلى الله عليه و سلم و لما اجتمع إ ل ي ه نحو من ث م ا ن ي ة و ثلاثين أ و ت س ع ة و ثلاثين رجلا صدع ب ا ل د ع و ة بعد ثلاث سنوات فوقف على جبل الصفا و أ ن ذ ر قريشا وبين له وبلغه و قريش لما جاءها النذير هاجت وماجت وانقلبت ر أ س ا على ع ق ب ذلك ل أ ن ه م عرب يعرفون فحوى ا ل ر س ا ل ة اجعل ا ل آ ل ه ة إ ل ه و ا ح د إ ن هذا لشيء وجاب ما سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ة إ ن هذا إ ل ا اختلاف وقريش لما عادت النبي عليه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل ع ا د ت ه بكل قبائلها و بطونها و لما أ س ل م في قريش أ س ل م من قريش جميع بطونها و قبائلها وهذا ان دلع إ ن م ا يدل على أ ن ا ل أ م ر لم يكن كله ع ص ب ي ة إ ن م ا كان دينا واعتقادا و أ ن ا ل ع ص ب ي ة كانت في إ ط ا ر محدود وكانت ب ا ل ن س ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم إ ي ج ا ب ي ة وهي من تسخير الله أ ن يقير له أ ب ا ط ا ل ب وبني هاشم ل ي د ا ف ع عنه وهذه ح ك م ة الله سبحانه وتعالى وقلنا أ ن قريش ب د أ ت في استعمال ك ا ف ة ا ل أ س ا ل ي ب والوسائل لصد الناس عن ا ل د ع و ة في هذه ا ل ف ت ر ة ما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال و ا ل ق ر آ ن المكي هو ق ر آ ن ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ق ي د ة أ خ ذ ت جوانب جوانب التعريف بالله وجوانب الحديث المباشر عن ا ل آ ل ه ة وبيان عجزها ولذلك كانت قريش تزعم تقول أ ن محمدا سب آ ل ه ت ن ا و سفه احلامنا أ و سب ا ل آ ل ه ة أ ص ل ا هو بيان عجزها أ ن ه ا لا تنفع و أ ن ه ا لا تضر و أ ن ه ا أ ح ج ا ر و أ ن ه ا و أ ن ه ا فكانوا يعتبرون هذا ضرب من ضروب ا ل س ب و في هذه ا ل ف ت ر ة ت ق ر ر توحيد ا ل ع ب ا د ة الذي هو أ ج ل توحيد وتوحيد ا ل ع ب ا د ة هو إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة والكفر بمن سواه وبما سواه ف إ ن المولى عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وتوحيد ا ل ا ل ع ب ا د ة يقتضي أ ن تكفر ب ب ق ي ة ا ل آ ل ه ة إ ذ أ ن هذا معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاعون فبالتالي كان هذا م ر ح ل ة تقرير ا ل ع ب ا د ة توحيد ا ل ع ب ا د ة و هو التوحيد الذي عليه أ س ا س ا ل إ ص ل ا ح والذي ينبغي أ ن يكون عليه أ س ا س التغيير ل أ ن ن ا سنعرف أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعرض لمساومات من هذه المساومات أ ن يملقوه بعض الناس يعتقد أ ن الوصول إ ل ى ا ل س ل ط ة كاف ب إ ح د ا ث تغيير و ن ه ض ة وهذا غير صحيح إ ن م ا الحل في تقرير ا ل إ ي م ا ن وتقعيده اذ أ ن حتى س ل س ن ه التي ستقاتل معك إ ن لم تكن على اعتقاد سليم ف إ ن ه ا سرعان ما تنهار ق ض ي ة ا ل ع ق ي د ة تواجه وتجابه بتحديات ع ظ ي م ة ك ب ي ر ة دونها خرط القتاد و ا ل أ ن ف س كما سوف نعرف بعد قليل قريش استعملت أ س ا ل ي ب تحدثنا عن الاسلوب ا ل أ و ل هو أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يكفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه أ ب و طالب فذهب الوفد ا ل أ و ل من قريش و أ م ر و ابا أ طالب أ ن يكفه عنه م وقالوا له إ م ا أ ن تكفه واما أ ن نكفنا فردهم ردا جميلا الذين ذهبوا إ ل ى أ ب ي طالب هم ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ة و ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ة قلنا هو ا بن ر ب ي ع ة ا بن أ م ي ة ا بن عبد شمس ا بن عبد مناف ا بن قصي و ع ت ب ة و أ ب و البحتري ا ل ح ا ر ا بن هشام ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي يعني كلهم أ ب ن ا ء ع م و م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان معهم رجل س ي ء جدا اسمه ا ل أ س و د ا بن عبد يغوث ا بن وهب آ م ن ة بنت وهب عمته ا ل أ س و د ا بن عبد يغوث ا بن وهب طوال الزهري وقلنا أ ن آ م ن بنت وهب ا بن عبد مناف وهي بنت زهره ة بن ز ه ر ة ا بن ك ل ا ب ف ا ل أ س و د هذا ذهب معهم وذهب معهم ا ل أ س و د ا بن عبد المطلب ا بن أ س د ا بن عبد مناف ا بن قصي وهو ا بن عم خ د ي ج ة ويلتقي مع ا نسل في قصي ذهب هذا الوفد إ ل ى أ ب ي طالب فردهم ردا ج م ي ل ة جاء الوفد الثاني وكانوا في هذه ا ل م ر ة أ ش د حتى أ ن ه م شدوا على أ ب ي طالب فردهم وكلم أ ب و طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا تحملني ما لا أ ع ط ه فظن النبي أ ن أ ب ا طالب قد تخلى عنه فقال مقولته ا ل م ش ه و ر ة ب أ ن ه ل ن ي ت ر ك هذا ا ل أ م ر حتى ولو يجب ا ل ش م س ف ي ي م ي ن ه و ا ل ق م ر في ي س ا ر ه حتى يخضي ا ل ل ل ه هذا ا أ م ر أو أ ه ل ك د و ن ه و ا س ت ع ب وبكى ر ف ن الامر د ا ا ه أبو ط ب و ح ق ه و ح ا وقال ه ش ع ه قلناه الذي في درس ا ل م ا ثم ج ا ا ء ل و ف د الثالث و هذا ا ل و ف د م ع ه ر ج ل مميز في مكة في هو المطعم ا بن عدي والمطعم ا بن عدي من أ ق ر ب الناس إ ل ى أ ب ي طالب في ا ل ن س ب إ ذ أ ن المطعم ا بن عدي ا بن نوفل ا بن عبد مناف بن قصي ونوفل هو أ خ و هاشم هاشم الذي جاء منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هاشم أ ب و عبد المطلب وهذا أ ب و طالب ا بن عبد المطلب ا بن هاشم ابن عبد م ن ا ف ا بن قصي فغضب أ ب و طالب غضبا شديدا وفي هذه ا ل م ر ة قالت قريش ل أ ب ي طالب اعطنا محمدا نفعل فيه ما نشاء ونعطيك رجل وشاب من أ ن د ى ف ت ي ة قريش يعطونه ع م ا ر ا بن الوليد ا بن م غ ي ر ة ا بن ا ل م غ ي ر ة المخزومي وقالوا له رجل برجل فغضب أ ب و طالب فقال له المطعم يا أ ب ا طالب لقد أ ن ص ف و ك فقال له والله ما أ ن ص ف و ن ي وعطيه ابني ل ا يقتلونه ويعطونني ابنه مغزيه لهم والله ما أ ن ص ف و ن ي قال له يا مطعم إ ن م ا أ ر د ت خ ل ا ت ي وشقاقي وخذلاني لا تخزني ل أ ن المطعم ل ع د ي د ن و ف ل ونوفل اهمه ن أ خ و هاشم ق و ا ل أ خ و ا ن هاشم نوفل والمطل ب والمطلب و عبد الشمس ا ل ل ي يدوم ا ل أ م و ي ي ن عبد الشمس هو أ خ و ه ا ش م شقيقه فقال والله ما أ ر د ت إ ل ا خ ز ل ا ن ي ثم قال لهم افعلوا ما بدا لكم ابو أ طالب المره الثالثه ق ا ل و ن يا خسمه ن ت ت ك ت ب و ا كلامكم ادا ت س و س ه ف ج ن ثم قال أ ب و طالب قصيدته ا ل م ش ه و ر ة ولا م ي ت ه الرائعه قال ابن ك ث ي ر ولا يمكن ان تنسب هذه القصيده ا ل ا لقائلها يعني م ا يمكن ان يقول أ ل ف ا وقد ا ل ي أ ل ف ابو طالب لانه ما بدو يبدو الالف لو كلام الدردى وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي طرفا منها لما ر أ ي ت القوم لا خير فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وصارحون ب ا ل ع د ا و ة و ا ل أ ذ ى وقد طاوعوا أ م ر العدو المزايل وثورا ومن أ ر س ى تبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن م ك ة وبالله إ ن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إ ذ يمسحونه ذكر قريش ب اذ ل م اكتنفوه بالضحى و ا ل أ ص ا ئ ل وموطئ إ ب ر ا ه ي م في الصخر رقبه على قدميه حافيا غير ناعل كذبتم وبيت الله نبزى محمد زدكم محمد ولما ن ط ا ع دونه و ن ن ا ض ل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل وينهض قوم بالحديث إ ل ي ك م ونهوض ا ل ر و ا ي ة تحت ذات الصلاسل السيوف ا الإبل ذات ل ص ب ك ف ي ف ة مثل ا ل شهاد سميدع, سميدع وشهم صاحب ا ل ص ح ة ا ل ع ا ل ي ة و ا ل ه ا م ه ا ل ط و ي ل ة ب ك ف ي ف ة مثل ا ل شهاد سميدع أ خ ي ث ق ة ح ا م ل ح ق ي ق ة ب ا س ل قال قصيدته ا ل ط و ي ل ة جزى الله عنا عبد, عبد, جز عبد شمس ونوفل شوفوا هاشر الأخوان دي عبد شمس الشمس و و سبوسفيان وناس ف ن ا عتبة ربيعة ونوفل ع ق و ب ة شر عادل غير عادل ما خلوا ا ل ح ا ج ة ق ص ي د ة ط و ي ل ة جدا وهي من روائع ما ق ر أ ت في الشعر كلام أ ب و طالب وحتى ي ع ن ي أن أ ب ا طالب في قصيدته كان يقول يمجد النبي صلى الله عليه الله صلى ولكننا س م يقول و ل نسل كرام ل س ا د ة بهم نعي ا ل أ خ و ا م عند البواطن ل قال نحن حتى ن ح في ا ل ق ص ي د ة ذكر هاشم وذكر يعني جميع القوم ق ا لعمري لقد كلفت ودا ب أ ح م د و إ خ و ت ه داب ا م ح ب ا ل م و ا ص ل والله يا اخوانا ق ص ي د ة أ ب و طالب ع ج ي ب ة خلاص فمن في الناس مثل محمد قال زي امنا اذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائشي و ا ل ي إ ل ه ا ليس عنه بغافله إلا زول يقول شنو؟ إلا شنو د محمد أن لا إله إلا الله وإلا رصال بس كلام والله انت كان قال له قوله كلام جد يعني شوف يعني زوجه كيف يقول وكم ساع من مجد ماجد وابن ماجد له إ ر ث مجد ثابت غير ناصله حتى قال و أ ي د ه رب العباد بنصره و أ ظ ه ر دينا حقه غير زائل يقول فوالله لولا أ ن أ ج ي ء بسبته ة ج ر على ع المحافل لكن أشياخنا في ا ا ن ت ب فوالله لولا أن أجيئ بسبة تجر على أ ش ي ا خ ن ا في المحافل ل ك ن ا تبعناه في كل ح ا ل ة في كل ح ا ل ة من الدهر جدا غير قول التهازل طويله جدا ختمها أ ب و طالب بقوله ولقد ح ذ ب ت بنفسي دونه وحميته بالذرى و ا ل ك ل ا ت ن الذرى ما في الباطن و ا ل ك ل ا ت ن ما في الظاهر يعني م ع ا ر قلبا وقالبا ب ي ج و ويبرمعه وقلو قلنا قريش م ر ة و ا ح د ة لما ر أ ت قريش هذا قوالي انتقلت إ ل ى الاعتداء الجسدي والشخصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدؤوا يعادونه وحتى حتى يضربونه لكنهم مازال فيهم خوف من أ ب ي طالب هم لا يعادونه عداء يفضي به إ ل ى القتل ح ن ا ي ة الله له و ع ث م ة الله له كانت تؤيده فمثلا نقف على بعض صور هذا الاعتداء قررت قريش المبارزه بالعداوه فصاروا يعادونه ويدافعون عن آ ل ه ت ه م وانطلق الملا منهم أ ن امشوا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء يراد فقريه قريش بعد ذلك ب ا ل ع د ا و ة قريش تقول لولا هذا الشيخ الكبير ويقصدون بذلك أ ب و طالب لقتلناه فقال لهم أ ب و جهل أ ن ا أ ق ت ل ه م وليكن ما يكون و إ ن بني هاشم وبني ه الناس ش م ا بخافوهم بخافوا منهم ل أ ن ه م فرسان أ ب و طالب ما ذكروا وينهض قوم بالحديد إ ل ي ك م نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وفي القصيده دي كان فيها أ ب ي ض مستقل غمام موته ف ي م ا لن ي ت ا م ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل ب م د ح الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي أ ب و جهل اللئيم أ خ ذ حجر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان يخرج ويصلي في ا ل ك ع ب ة وكان يصلي مكان صلاته بين ا ل ر ق ن ي ن اليماني والحجر ا ل أ س و د لكنه يستقبل الشام ولا يستقبل البيت ل أ ن ا ل ق ب ل ة كانت إ ل ى شنو إ ل ى بيت المقدس فكان يترك الحجر ا ل أ س و د عن يمينه ويقف ما بين الحجر ا ل أ س و د وما بين الوحن اليماني ولكنه يستقبل بيت ا ل م خ د ص والشام فجاء أ ب و جهل يحمل ص خ ر ة ع ظ ي م ة ثم إ ذ ا به يرجع فاغرا فاهو يتخخرج الى الوراء و أ ص ا ب ع ه ممسكه بالحجر م ت ج م د فيه لا يكاد يلقي الحجر فقال و الناس ا ما الذي ر أ ي ت يا أ ب ا الحجر قال لقد ر أ ي ت خندقا من النار بيني وبينه لقد ر أ ي ت خندقا من النار بيني وبينه قيل أ ن قريش أ ذ ا ح ت أ ص ا ب ع ه عن الحجر حتى فقط قال النبي ذاك جبريل أ م ا و إ ن ه لو دنا منه لتقطعه عضوا عضوا قريش ما ي ل ذ ي عمل ا ح ج ر صلى ا ل ل ه في م ك ة والله يعصيكم الناس لكن بعد أ ح ي ا ن ا كان يبلغه من ا ل أ د ى ما يبلغه وهنا ق ص ة م ش ه و ر ة جدا ق ص ة ا ل إ ر ا ش ي اسمها ق ص ة ا ل إ ر ا ش ي ا ل إ ر ا ش ي د ل ر ج ل غريب وابن سبيل جاء إ ل ى م ك ة وبينه وبين أ ب ي جهل م ع ا م ل ة ف أ ب ى أ ب و جهل أن ي ع ط ي ه المال فجاء إ ل ى قريش في أ ن د ي ه ا قال يا قريش أ ن ا ابن سبيل ولقد ظلمني أَبُوَ الحكم. هم عليه ابو ل يقولون عليه ح ك م هم أ الحكم قال ردوا إ ل ي حقي منه م ق واش تعلم ا ل ع د ا و ة التي بين أ ب ي جهل وبين لسلم ولسلم يصلي قال اذهب إ ل ى هذا الرجل س خ ر ي ة واستهزاء القراشي قال له يا رجل لقد د ل ن القوم إ ل ي ك حقي عند ابي الحكم قال النبي نعم أ ن ه ض معك فذهب النبي مع القراشي قريش استغربت ف أ ر س ل ت رجلا ي أ ت ي ه ا بالخبر فذهب النبي الله صلى عليه وطرق س ل م و باب أ ب ي جهل فخرج ترتعف ف ر ا ئ ص ه قال من قال محمد خرج أ ب و جهل يرتجف قال ا ع ت ي الرجل حقه قال و أ ن ت منتظر مكانك قال ل م ا تمشي بديو وانت و ا ق ف دخل وجاء بالمال و أ ع ط ا ه للاراشي فذهب الرجل الإراشي قال له كيف؟ قال جزاه الله عني خ ي ر رد إ ل ي حقك محمد رد إ ل ي حقك قريش قالت ا ل ر ج ل الذي أ ر س ل و ه بخبر ماذا ر أ ي ت قال لقد ر أ ي ت عجبا قال له أ ب و الحكم يرتجف أ م ا م محمد و ي ع ط ي ا ل إ ر ا ش ي حقه فلما جاء قال يا أ ب و الحكم ما الذي فعلت قال والله وقف ما إ ن سمعت صوته إ ل ا أ ص ا ب ن ي الرعب ولما خرجت اليه وجدت فوق ر أ س ه فحلا لم أ ر هامه ولا ق ص ر ة كقصرته فخشيت أ ن ي أ ك ل ا ناس مجرمين اصلا يعني م ف ر و ض ان الشرك خللنا س ي ء من ا ل م ش ك ل لكن يعني كل هذا ا ل أ ذ ى الذي تعرضه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان يتعرض إ ل ي ه في م ك ة إ ن م ا هو يعني أ ذ ى شديد من ا ل أ د ى الذي تعرض له أ ن ع ق ب ة ابن أ ب ي معيق و ع ق ب ة ا بن أ ب ي م ع ي هذا ب ر ض و من اقرباء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه ع ق ب ة ابن أ ب ي م ع ي ا بن أ ب ي عمرو بن أ م ي ة ا بن عبد شمس ا بن عبد مناف ا بن ق ص ي يلتقي مع ا ل م س ن في ع ب د مناف وكان جارا ل ل غ ر ي ب ة جيران للسلم جميع من عبد مناف أ ق ر ب جار لنرسله ل م ب ا ش ر ة أ ب و لهب عمه وكانت أ م جميل وهي أ ر و ى بنت حرب ا بن أ م ي ة أ خ و ت أ ب و سفيان أ م جميل حماله الحطب أ خ و ت أ ب و سفيان طوال ف أ م جميل وزوجها ك ا ن يضعان الشوق لنرسله وبعضهم يضع له القاذورات فكان يحمل عصا ويزيح القاذورات ويقول أ ي جوار هذا يا بني عبد منف المناف هذا يا بني عبد بئس الجوار ف ع ق ب هذا هو الذي وضع س ل الجذور على ظهر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فما استطاع أ ن يقوم من سجوده إ ل ا بعد أ ن جاءت فاطمه ة رضي الله عنها و أ ز ا ح ت عن ظهره المبارك س ل الجذور وهو الذي خلق وهذا في, في البخاري انه ل خلق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه عليه وسلم حتى جاء بكر الصديق يجري فدفعه م عنه وقال مقوله ت ا ل م ش ه و ر ة أ ت ق ت ل و ن رجلا أ ن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات و أ ب و بكر وقف موقف في ذلك الوقت يقول عليما ب ط ي ب رضي الله عنه س أ ل علي رضي ا ل ل ه عن ه أ ص ح ا ب ه قال من أ ش ج ع الناس قالوا أ ن ت قال لا إ ن م ا أ ن ا رجل مبارز و ك أ ن علي يرى أ ن ا ل ش ج ا ع ة ليست في القتال المواقف نفسها قد تحتاج إ ل ى ش ج ا ع ة بدون ما تقاتل قال أ ن ا مبارز نعم أ م ا أ ش ج ع الناس ف أ ب ي بكر هذه ش ه ا د ه منه لا يا شجاعه لان ن ابو ل أ ن بكر م و ا ق ف كلها ش ج ا ع ة لما قالوا توفي النبي عليه الصلاه و ل س ل م لن يستطيع احد أ ن يتكلم ما قال لهم ب أ ن محمدا قد مات إ ل ا أ ب ا بكر من كان يعبد محمدا ف إ ن محمدا قد و ي ا أخي ح ت ى ز ل ن في الوكيده كان عرف انما ه ت ما بدات تتكلم جدا من الناس و ق و ل ب ي ش ك ل و ن ي يقول كيف أ ن ا أ ق و ل الرسول ما ت هو حتى كان م ت ا ل رسول ما ت س ن ا ب ي ش ا ل و ن ف ش و ف الموحد ق وما م ح م د إ ل ا رسول قد خلت من قبل ا ل ر س ل شجاع في ا ل س ق ي ف ة يعني المواقف هو بريد المواقف ا ل و ج ي ف ة أ و بكر سجا ع ة و رجال م ك م ل ة هو ض ع ي ف كان ن ح ي ف ا كما قال ب ع ا ئ ش ة أ ب ي ض ا وكان ن ح ي ف ا وكان م ع ر و ق ا ل وجه م ع ر و ق ا ل وجه يانورو بدون الوجه وجدنا نهيثا وكان م ع ر و ق ا ل وجه رجاله ع ن ه ف و ق ف ي ت ك ل م و ي ن ع ق و ش ف ض ر ب ه ع ت ب ه بنعلي في وجهه حتى أ غ م ي عليه لما أ ف ا ق أ ب و بكر لا يميز الناس بين أ ن ف ه وعينه اتى انو لدى الغو يتى كان ب هزو معاك ف ا د غ و ض جدا اتى ك ا ل ي ع ن ي د فرق بعد ذلك عرب لما ب د ق زول ن ق ت ل ك بدق جد يعني حسيت اتسمع لدى الغوض جدا شكرا ل د الغوض جدا جدا لدى غ و ض جدا جدا لدى الغوض جدا لدى الغوض جدا لدى ا ل م و ض جدا ل د الغوض ا ل كيف م ح م د كيف رسول الله حتى أ خ ذ إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتعرض لهذا الشرك في م ك ة من ا ل خ ل ومن التعدي عليه وكانوا يكثرون من الهمز والغمز و ا ل س خ ر ي ة منه ي أ ت ي ليصلي ف ي ت غ ا م ز ا ل ق و م ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ده بطل عظيم الله ولما تغامروا بذبح و اشار الى عنقه قال لهم انما جئتكم بذبح ا ل و اشار الى عنقه قال لهم انما اجئتكم بذبح و اشار الى عنقه قال لهم ولعله انما اجئتكم ما بذبح و اشار الى ا ن ق ه كويس فعليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله يا أ خ و ا ن ن اجابه مجتمع مجتمع صعب بكل ما تحمل ا ل ك ل م ة من معنى أ و ل ا هم سادات العرب لما عندهم من الحرم و م ك ا ن ة م ك ة والحرم عند العرب ثانيا هم يعبدون ا ل أ و ث ا ن و ا ل أ ص ن ا م ويجلونها ويعظمونها ولو أ ن ه م تركوا ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م لسقطوا في أ ع ي ن العرب هكذا يزعمون وهكذا سود لهم الشيطان كانوا ع د ا و ة ع د ا و ة ع ج ي ب ة جدا فدعا النبي م ر ة على هؤلاء فخافوا خوفا شديدا قال ا ل مسعود كل الذين دعا عليهم قتلوا يوم بدر أ ي زول بل ا س م اللهم عليك بابي جهل اللهم عليك ب ع ت ب ة اللهم عليك ب ش ي ب ة اللهم ادع لهم ا ل إ س م اللهم عليك ب ا ل ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيط النظر بن الحارث والنظر بن الحارث سنعرفه بعد قليل أ ي ض ا ف أ ي ض ا هو من بني أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي وذلك كلهم ابن قصي وقصي هو الذي جاء منه رسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي ا ل أ ذ ى في م ك ة ا س ت د على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هم قد يسيئون إ ل ي ه ولكن لا يستطيع أ ح د أ ن يمسه ب أ ذ ى ولا بسوء أ و ل ا ليس لابي طالب ل ح م ا ي ة الله له و ل ص ي ا ن ة الله له ثانيا لتقييد الله ل أ ب ي طالب أ ن يحميه و أ ن يزود عنه و أ ن يدافع عنه وهذه ح ك م ة الله ا ل غ ا ل ب ة والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون فبدل أ د ى يشتد ويسلم ا ل ن ب صلى الله عليه و و أ ص ح ا ب ه يجتمعون في دار ا ل أ ر ق م يا سلام والله يا اخوان أ ن ا معجب ب ا ل أ ر ق م جدا ا ل أ ر ق م ابن أ ب ي ا ل أ ر ق م وقد قلنا في الدرس الماضي أ ن ه من هو ا ل أ ر ق م ابن أ ب ي ا ل أ ر ق م ا ل أ ر ق م ابن عبد مناف ابن أسد المخزومي. ابن اسد ل م م خ ز و ي ابن أ المخزومي لما جمع الناس في داره كان عمره ستاشر سنه وسبب واحد ا منهم ل ي م و ب اجتماع الناس في داره أ و ل ا بصفر سنه ستاشر س ن ة مارق للدين ومؤمن أ و ل في ا ل ث ل ا ث ة سنوات ت ح ت ا ل د ع و ة ا ل سريع ة وهو مخزومي ابن م أ ب و ج ه ل ا ب ن عم أ ب و جهل و ل مداخلة جدا ب م ن ابو س ة أ ب جهل أصلا هو خ ابو ل عمر ن الخطاب خ أ ج ه ط و ا ل هو أ ب و جهل عمر بن هشام م بن ا ل خ ز و م وأم عمر اسمها ي ح ن ت م ابو م ي أ خ و ه ل و إ ن كان عمر من جهات ل ب ي ه عدوي من بني سهم بن ع د ي عدوي فنزل ا ل ا ا ل نزل ا مدخلك ي ن ام عمر بن الخطاب و أ ب و جهل طوال أ خ و ا ن يعمى والدعمه يقول لك أ خ و ه الدعمه لا أ خ و ه طوالي اخوه طوالي ح ن ت م ت بن هشام ا ل م خ ز و م ي ة وعمري بن هشام المخزوم و هذا مخزومي ا ل أ ر ق م مخزومي ق ر ي س ما كان تظن ت انهم ك ن يختبؤوا في دار الارقم و ل له أنا ر ستار ه هل والله هذا كله سنة. ستار سنة اسم يستون. اسم يستون فأتح بيتنا ترى الدعوة. الكلام؟ يا يمكن أن من حاجة أخي الجيل、اسبيستون. لي أعمل حاجة وضرر قبلهم ينفع وخلي الامه فبالتالي ا ج ت م ع ا ل ص ح ا ب ة في هذه الدار و ا ل أ ذ ى مستمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ذ ى الاستهزاء المباشر والمستهزئين الذين اقتناس أ ع د ا ء لكن ما كان يستهزئون ومنهم المطعم بن عدي أ اتكلمنا عنه قبل شويه ج ي في الوفده ا ل ث ا ل ث لمن لمن أ ب طالب ي ا ل ط ع لو ق ا ل اللي و كان المطعم بن عدي حيا ي و في ا ل أ س د أ س ر ه بدر وكلمني في هؤلاء ا ل ن ت ن ا لعفوت ع ن ل أ ن المطعم بن عدي في يوم من ا ل أ ي ا م أ ج ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقلنا <تصفيق> هو نوب نوفل بنوب قلنا المطعل بن ابن ابن ابن مناف بن ابن عديل عبد قصير يا سلام مكدي ة ت ر ك و تحير الزور يعني انت ت ح ت ر بالطلاق ضد انا ب ح ا و ل كل م ر ة ا د ي ك ص و ر ة عشان تصور انك ت م ك ة ا قدام عينك بس ت ر و ا قدام عينك تركوا ش د ا م س ت ه ز ئ ي ن ك ب ر ه للأسف ا ل ق د ا ب النبي ن خال عينك ل ه الصلاة تركوا ل قدام عينك تركوا قدام ع ي وسلم ا ب ن آمن تمن ابن ابن واحد كان مستهزئا جدا وكان رديئا جدا وكانت عندهم ج ا ر ي ة يعذبها وهي ا ل ن ه د ي ة جاريه اسمها النهديه ة بعد كان يعذب عذابا شديدا وكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه ا ل أ ذ ى في اذنه وهذا مات تقيحت بطنه حتى مات انا كفيناك المستهزئين ا ل ث ا ل ث ا ل أ س و د ا بن المطلب ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي هذا كان يؤذيه فذهب بصره وعميه الثالث العاص ا بن وائل ا بن سعيد السهمي و ده أ ب و عمرو بن العاص رضى الله عنه و ع م ر ده كان يؤذي ويستهزئ ما في نار بعادل لكن ما يستهزئوا هل ت ل ق ى نفسك ك ا ر ذاتهم اقسام كفار ذاتهم بي... أ ق س ا م كفار ذاتهم اقسام ا ر ذ م ن ق ن لكن عندهم عفه ة ل س ا م كفار م ج ي ر ي ن ي س ت ه ز ئ في المسلمين هكذا ب ي س ت ه ز و ن دبك لكن ما ب ي س ت ه ز ئ بهك و ف ي ز ويستهزئون ضبك و هؤلاء كانوا من المستهزئين العاف هذا مات, مات كيف أ ص ا ب ه جرح في أ خ م ص قدمه في بطن رجله فمات جرح بس الولي ا بن ا ل م غ ي ر ة ا ل م خ ز و ن وهذا مات بجرح في عقب رجله ب ر ض و مات من المستهزئين و ع ق ب ة ا بن أ ب ي معي والنضر ا بن الحارب ب ر ض و من المستهزئين والنضر قريش من ج م ل ة اساليبها في الصد النافي كان و ا ي ت ص ل و ن باليهود و ي أ ت و ن ب ا ل ا س ئ ل ة ا ل م ح ر ج ة ل ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان النظر يسافر إ ل ى بلاد الفرسي فيسمع أ ح ا د ي ث ر س ت م و إ س ن ديار و ي أ ت ي اجنب سلم جائع وفوق ما لقوم ان نوقف الكلام فيه وباعتها انا سلمان و ما ه د بو ينظم هل يكشفون كم لا اشاركهم طلبتها السلام طلبتها ا ل س ل ة م يا أ خ ي والله انت لو قالك ثلاث عشر يوم بس أ م ش ي لاناس و أ ب و ك ياخي أ تقول لهم ذاتو قطر عجيب والله ذاتو يطيركم ذاتو انت ما دايرني أ ن ا ذاتي ما دايركم يالله الله ما كتب ل ل جوامع أ م ش ي جامع تاني ثلاث عشر يوم بس سنة معه ثلاث عشر س ن ة ي م د ا معاهم ت ل لتلالهم افصح العرب ويكفيه ا ل ق ر آ ن الذي يهد القلوب هدا و ي أ خ ذ ب ا ل أ ل ب ا ب أ خ ذ ا مع هذا ا ل ق ر آ ن هم يعلمون كماله وليس عندهم مطعم فيه لو جدنا مع زول انت ما نافع معكم ك ن ت ب ع م فيه الرسول صلى الله عليه وسلم د ا زول بيقدر ينمو فيه ولا انت كعب ما فيه لا أ و ل ح ا ج ة صباه ليس كصبا ء سائل الناس مما كانوا فيه من السفر وشبابه أ ك م ل الشباب و أ ن ظ ر ه حتى قال رجل من قريش هكذا قال يا قريش تقول ان محمدا الصادق في شبابه حتى إ ذ ا ضرب الشيب صبغيه قلتم ك ذ ب والله ليس ب ك ذ ب واحد مجرم مجرم زيهم ما مؤمن قالوا ي ا خ ي قلت لك ا ل ض ب يا خسر اسمك ك ذ ب قلت لك بعد ما يبقى شيء يجي ك ب ر ك ازود ما كببش و ف و ا موضوع ت ا ن ي ه قال شوفوا اي ح ا ج ة ت ا ن ي ه لكن ما تقولوا ك ب ب أ ي و ة فبالتالي مع هذا الكمال كان هنالك عناد شديد فبالتالي شوف ا ل ص د هذا يدل على عمق الكفر في قريش وعلى خ ل ا ب ة العنصر القرشي ناس عندهم ص ل ا ب ة ش د ي د ة وعناد شديد وجحود شديد من لهم النظر م ن الحارث و ع ق ب ة والنظر اسرا يوم بدر وقتلهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالرغم من انه ما قتل ا ل أ س ر ة لكن هؤلاء عاملهم م ع ا م ل ة مجرم الحرب غير ع ا د ي ي ومنهم ع ت ب ة و ع ت ي ب ة أ ب ن ا ء أ ب ي لاب وقبل ا ل ب ع ث ة كانوا قد تزوجوا بمنتي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م كلثوم ر ق ي ة ف أ م ر أ ب ن ا ء ه أ ن يطلقوهما ن ك ا ي ة في محمد ف ط ل خ ت ا هل ذكرت اذله اذى اذى شديد انت ما قاعد تحت المروحه ما بتتخيلوا ل ن س ب ة والله ا ل ع ظ ي م ن ت زول يطلقونه وبناته اثنين يجيبونه في يوم واحد ولما مات و ل د ه عبدالله ابو لهب ما جالو جرى يبشر قريش يقول ان محمدا صار ابترا وربنا ق ا ل و ان ش ا ن ئ ك ه و الابتر بلا ح ك م ة الله هو الابتر صحيح ابو لهب اخو ح م ز ه و العباس في السودان في اولاد العباس اولاد بلهب و ما لابونا كدورين اولاد بلهب و دلوين ه قاعدين وين في ايه د و ل ة ما في لانه ان ش ا ن ئ ك ه و الابتر بالرغم من انه هاشم أ ب و لهب هاشم ابو لهب ابن عبد المطلب بن هاشم وكان قبل ا ل ب ع ث ة يحب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ي ح ن عليه حنانا شديدا ولذلك بعض المستشرقين ا ل أ س ف الشديد قالوا أ ن حزب محمد كان حزبا هاشميا هذا كلام باطل لو كان حزب محمد هاشميا لنصره من, من؟ أ ب و لهب عمه ولكن الذين ن ص ر و ا أ ب و بكر لا خ ص ل ة قرابه من ا ل ه ا ش م ي ن ليس بهاشمي انما تين و ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة عثمان بن عفان أ م و ي عثمان بن عفان ا بن أ ب ي العاص ا بن أ م ي ة ا بن عبد شمس ا بن عبد مناف بن ق ص ي د و في ناس أ س ل م و ا و حسن إ س ل ا م ه م خالد بن سعيد ا بن العاص الاموي بن اميه وزوجته أ م ي ن ه بنت خلف وهجره ا ج ر ة الحبشه ا ل أ و ل ى من المهاجرين ا ل أ و ا ئ ل وهو الذي كان وكيلا ل أ م ح ب ي ب ة لما تزوجت بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان هو كوكيلا ل أ ن أ م ح ب ي ب ة هي بنت أ ب ي سفيان بن حرب بن اميه فبالتالي من, من المستهزئين المهم ومنهم رجل اسمه الحارث بن ا ل ط ل ا ط ل ة الخزاعي برضو كان من المستهزئين مات ميت عجيبه ت ق ي ح ر أ س ه ر أ س ه عفن ت ق ي ح ر أ س ه جميع المستهزئين تصديق قول الله تعالى انا كفيناك المستهزئين فجيران النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذين كانوا يؤذونه جميعهم ماتوا على الكفر إ ل ا واحد الحكم ا بن أ ب ي العاص بن أ م ي ة ال هو دع عن عثمان مباشره ت و أ ب و مروان منه ا بن الحكم داسلم دا أ ولكنه لما أ س ل م عثمان كان يعذب عثمان عذابا شديدا كان يلفه بحصير من النخل ويدخره بالنار وحتى قيل أ ن ه قيد عثمان قال والله لا أ ط ل ق ك حتى تكفر فحلف عثمان الا يكفر فتعب و ك ل عمه ف أ ط ل ق ص ر ا ح ه ا ل ص ح ا ب ة كلهم أ و ذ و ا في سبيل الله تعالى نحن نتكلم عن أ ذ ي ت ه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وما س ل و م أ ص ا ب ه من الاذى صلى الله عليه وسلم طيب من ا ل أ س ا ل ي ب الدعايات ا ل م غ ر ض ة و ا ل إ ع ل ا م الذي يستهدف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا له أ ث ر كبير ل أ ن المجتمع المكي والعربي مجتمع سريع التعامل مع ا ل إ ش ا ع ا ت ب م ش ك ل ة ع كذا كانوا أ ي خبر وجدوا ط ل ع في القران ك ث ي ر وقالوا يا أ ي ه ا الذي أ ن ز ل إ ل ي ه الذكر إ ن ك لمجنون وما صاحبكم بمجنون وقالوا شاعر ومجنون وكذاب وكاهن و إ ل ى غير ذلك من ا ل إ ش ا ع ا ت التي ردها ا ل ق ر آ ن طيب ا ن ت ق ل ت ق ر ي ش إلى م ء ه قراءه ر ا ء ه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ء قراءه ق ر ا ء ق ر ا ء قراءه ق ر قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ء ا ل ه قراءه قراءه ق ر أ ء ه قراءه قراءه قراءه قراءه قراءه ق ر ا قراءه قراءه قراءه ق ا ء ه قراءه ق ر ا ل ه قراءه قراءه قراءه ق ر ا ل ص د ي ق ما من بني عدي ما من بني تي من بني أ س د أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي الودي الاهل منوك ها الخديجه خديجه بن تخويلد بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي الزبيل بن العوام بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي اسم نوفل ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي كويس ودا أ ب و منوك ابو ورق ورقه ابن ة بن نوفا ل بن عبد ا ل ع ز ة ا بن ق ص ي ن ف ن و ف ل جاء وربط ربط ن و ف ل أ ب ا بكر و ط ل ح ة و ق ر ن ه م ا طلحا ة بن عم أو ب ك ر ا ل م ا س ب ه ل أ ن ه طلحا للبني ت ي م و ا و بكر بن ج ن و ت ي م ه ل و تين بن مره يتقي ل معه ل و سلم في مره و ط ل ح ة أ ي ض ا ت ي م قارنهما في حبل وربطهما فكان الناس يسمونهما بالقرينين لكن أ ب ا بكر كان ذا م ن ع ا أ و ل ا لشرفه أ ص ل ا ولمكانته عند قريش ف أ ي ض ا كانوا يحترمونه كل هذا استمر من ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة حتى ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة والنصف بعد سنة كم؟ خمسة ونصف كم؟ من ا ل ب ع ث ة مش ي س من ا ل إ ع ل ا م مما جاء جبريل تشنو في الغار و أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه نبي آ خ ر الزمان فقامت قريش تعذب الناس ومصعب بن عمير أ م ه تربطه وتعذبه وهكذا لكن أ ش د أ ن و ا ع التعذيب كان على الذين ليس لهم ع ش ي ر ة في م ك ة منهم عبد الله بن مسعود الهزلي عبد الله بن مسعود هزي ل أ ب ع ف القبائل وهم أ ح ل ا ف يعني يتحالفوا مع قبائل قريش ولكن ليس عندهم مكان ة قريش عبد الله بن مسعود و أ خ و ه عطب بن مسعود الهزلي ذيل من الذين تعرضوا ا ل أ ذ ى بلال ا بن رباح و أ م ه ح م ا م ة من بلاد اسمه امامه وكان مولا لبني جبح ا ل م ذ ي ن مخزومين وكانوا يعذبون عذابا س د ي د ا عمرو بن العاص يقول لقد ر أ ي ت بلاله يجر في رمضاء م ك ة ي خ ي ل إ ل ي لو أ ن لحما القي كالرمضاء لنوح عمرو بن ع ا ص ي ق و ل ع ا و ما مسلم عليك ر ش و ف والله يا اخواننا يا اخي أ م ي ة ا بن خلد جر بلال بحرن على ا ل أ ر ض وخنقه حتى أ غ م ي عليه و ج ا ر ي ة تسمى ب ا ل ن ه د ي ة هذه كانت تعذب عذاب شديد و أ خ ر ى تسمى ز ن ي ر ة ر و م ي ة إ خ و ا ن الدين ت ذ ا ت المليجي أ ن ا ق ب ل كلمتكم عن واحد اسمه ا ل أ س و د ت ذكرت ذ ك ر اه في ا ث ن ا ن أ س و د صح ا ل أ س و د ا بن عبد ي ا غ و ث بن وهب الزهري و ا ل أ س و د ا بن المطلب ا بن اسد بن أ س د ال ل ي هو ا ل أ س و د ا بن المطلب ا بن أ س د دا ودعم ا ل العوام ا بن ابن ا ل ز ب ي ر ا بن العوام ا بن أ س د فالاسود دا عنده رجل لازم تعرفه المقداد بن الاسود أ س و د ل ز م ع ذلك؟ المقداد مسمينه على الزودة المقداد أصلا بن الأسود هو المقداد هو بن عمرو ن بن بن س ب المقداد المؤلاء الأسود واحد المقداد عمر عمر جاء في م ك ة قديما وحالف بني أ س د فكان ينسب إ ل ى ا ل أ س و د تسوى ع ب المقتدر ا ل أ س و د كان ينسب إ ل ى هذا الرجل والمقداد عذب وعذبه ا ل أ س و د هذا يقول ه م س ل م و ا ز ن ي ر ة ل ك س ر ا ل ز ا ي ز ن ي ر ة هذه عذبت ز ن ي ر ة و ا ل ن ه د ي ة ج ي ل ا ل م س ا ك ي ن و ا م ر أ ة من بني ع د ي اسمها اسم سيدها تسمى ج ا ر ي ا ت ع م ل مؤمن دير ث ل ا ث ة ج ا ر ي ا ت ع م ر ل مؤمن دي كان بدون عمر مقفاق يقول كنت أ ج د ه ا حتى أ ف ت ر لما يفترق يجيب ي و ل لا و ا ل ل ه ما وقفت ر ح م ة بك إ ن م ا فترت تقول هكذا يفعل بك ربك يا اخوان أ ن ت ما تشتري ا ل إ ي م ا ن د ك خشبت ا ل ج ل ي ا ل م س أ ل ة ا ي إ ي م ا ن م ا أنت ش ب ت ش و ف س ا ه ايمادك ن ش ب ت المساله ا ي م ا د ه ص ع ب ولكن الله يجعلك الدنيا بكل ما فيها لا تساوي شيء ي يجب ان يكون ا ا ما ق د هناك ل ا ي م ا يجب ع ل ك ت ان ل يكون هناك ايضا ت ا يجب ان ت ي م ا ن تتضاءل ا د ن ي ا أ م م ا ك ب ايضا ل ل ت ا زنيرة ي ك د ن هناك ب ا ا ي ر ا و ج ا ر ي ت ع م ر بن م ؤ م ن العدويه وعمر ا ل عدي و و ا م ر بن عدي وعثمان بن ي عدي وعمر بن بني عدي و ع ث ا ن بن عدي و ا م ر بن عدي وعثمان بن الخطاب وقال له ابوه يا بني اراك تعتق اذا اعتقت فاعتق قوما داني العديد يدافعون عنك قال انما اريد ما اريد فنزل قوله تعالى وما لاحد عنده من نعمه تبزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى لعتق لوجه الله قلنا ايها الاحبه أ ن أ ب ا بكر ر الله عنه اعتق هؤلاء الدعاء يا سلام م ك ة كانت ف ت ر ة لنضج الثله ا ل م ؤ م ن ة ولبيان ص ل ا ب ة دينه يعني حتى هؤلاء كانوا يعذبون والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو في منعه لكن لا يستطيع ان يدفع عنهم ش ي ء صبرا آ ل ياس ف إ ن موعدكم ا ل ج ن ة وقد كفر عمار بن ياسر رضي الله عنه كراها تحت ر ف ق التعليم ونزل فيه من ا ل ق ر آ ن ما نزل يبرئه إ ل ا من فكر وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره وماتت سميه وكانت تحت كانت جاريه لبني مخزوم والمخزوميون سيدهم ابو جهل فلذلك قتلها بحرمه طعنها في قبلها فماتت رضي الله عنها واول شهيده الاسلام تمم ا ل ص ح ا ب ة م ع ا ن ا ة ش د ي د ة جدا زنيره هذه ا ب ت ل ا ت ابتلاء شديد بعد أ ن عذبت واشتراها أ و بكر عمر الخطاب كان يضرب تلك ا ل ج ا ر ي ة ا ل ع د و ي ة جارية عمري بن مؤمن العدوي عميه زنيره فقالت قريش اقتصت اللاف لنفسها واقتصت ا ل ع ز ة لنفسها اخوانا تخيل في ظ ل ا ل او ضعفي والله أ ن ا بتخيل ا ل م ن ي يكون ضاغوا بي ف ا ت ح و فقالت كلا والله كذبتم فرد الله بصره في ناس م ن ي إ ي م ا ن جد فبالتالي هذه هي ص و ر ة م ك ة العذاب فيها يوميا والاضطهاد يوميا لمن آ م ن عندها في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ب ع ث ة ا ل ن ب و ي ة والنصف أ و في أ و ا خ ر ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة وقال إ ن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أ ح د هذه ا ل ه ج ر ة وابتدت ب نزول س و ر ة الكهف ن س ب و ر ة الكهف نزلت قبل الهجره ل ل ح د ش ه فكان فيها تهيئه ل ل ه ج ر ة ف إ ن ق ص ة ا ل ك ت ي ة فيها م ف ا ر ق ه ل ل أ ق و ا م الذين على غير هدى والاعتزال بالدين و ق ص ة موسى والخبر فيها أ ن ا ل أ م و ر لا تجري على حسب الظاهر و أ ن الموازين ا ل إ ل ه ي ة و أ ن أ ق د ا ر الله تقلب كل شيء ففيها تطمين و تربيه فخرجوا و على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم أ ن ه م كانوا أ ح د عشر رجلا و أ ر ب ع ن س و ة هذه ا ل ه ج ر ة م ؤ ث ر ة جدا خرج فيها عثمان و السيده رقيه زوجته رضي الله تعالى عنه عثمان عفان و خرج عثمان بن مربعون و أ ب و س ل م ا بن عبد أ س د المخزومي ولكن أ م ه من قلنا امه بر بنت عبد المطلب وخرج آ ل جحش وخرج رجل ف ا ض ل جدا اسمه عامل ا بن ربيعه العنزي اسمه、نفر. عامل ا بن ر ب ي ع عشنو؟ العنزي يعد قصه لطيفه جدا زوجته ل ي ل ك ب ن ت أ ب ي ح ت م ة ا ل ع ا م ر ي ا ت ل ي ل ك د ان ي ك ن د ي ك امر مخطئ م ر مخطئ لديك امر خ ل د ا ر م خ ط لديك امر م خ لديك امر مخطئ ي ك امر ب خ ط ئ ي ك امر مخطئ لديك امر م لديك امر م خ ا لديك امر م ل د ي ه امر م خ ط لديك امر م د ي ك امر مخطئ ل د ك م ر م خ ط ك م ر مخطئ ل ك ا م م ل ك امر م خ ك امر م خ ط م ر ورقى وقال ر و ق لها صحبكم الله أ و ل م ر ة ي ق و ل ك ل م ان ا ت ا ل م صحبكم الله لما رجع قالت زوجها عامل لقد رايت عجبا لقد رايت رقه في عمر قال اترجينه اجسد قالت نعم قال والله يسلم حمار وقال ولا يسلمه لنعم منذ مره للهي ا ل م ع ستشهر بعد كذا ستشهر قتل خليل البلد فرق قلبه وكان كلامه فيه حزن ص ح ب ك م الله、دلوقتي. لانه برضه بتهزوا لما ت م ر و وتحمل دينه ادخلوا خ و ا ن ا تعمل الناس الامنوا ا ن ه في ج ن ة و ا ن ه دين حق ولذلك كانوا على أ ت م الاستعداد فخرجوا إ ل ى ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة ا ل أ و ل ى في م ك ة استمر ا ل ا ت خ ا ب و ض ط ه د رجل من أ ج ل ا ء ا ل ص ح ا ب ة خباب ا بن ا ل أ ر ا بن ب ج د ل ا بن سعد ا ل ت م ي وكان حليفا لدني ز ه ر ة هو أ ص ل ا عربي اصيل ولكنه بيع في م ك ة وكانت أ م أ ن م ا ر ا بن سباع ا ل خ ز ا ع ي ة تعذبه تحمي له الحديث ثم تجعل الحديد ينقطع على جسدك ه هو الله هم متوسط الذي جاء ا سلم ذل ل ع عليها قعود ولله حكمة. كان يمكن ينزل على على معي ب البخاري أصحاب ربنا وقال والحديث الأخدوث الأخدوث الوقود ولله وينصر قصة قتل قريش ألا لنا النال ذات كان الدين لكن الدين أصلا ليحمل على أمد معي يحتاج رجاله له لهم ينزل يقتلهم لكن ليحمل إلى هم أمد تستنصر يمكن فحكى حكمة إذ والرجال لا بد لهم من اختبار وامتحان و ا ت ب ا ر أ ي و ه ما في دين ب ي ج ي من ا ل س م ا ب م ش ي في الواقع ب يشيلوا ناس يكونوا مؤمنين ويواجهوا كل شيء في سبيل هذا الدين و إ م ا أ ن يتقاسوا ع عن مهمتهم و إ ن تتولوا يستبدل ا قوما غيركم ثم لا يكونوا أ من ا والله يا ا أنا المواقف أحرج دائما بجيب عندها في عندها ت خ ا ل إ س ل كله المرحلة المقية ا م ي ل أ ن ه ا م ر ح ل ة النضج والصقل و ا ل إ ع د ا د والتحمل والتبعات جميع ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ و ا ئ ل هؤلاء الذين قازوا ا ل ب ش ر ي ة بعد ذلك والذين فتحوا العالم إ ن م ا هم تربوا في تلك ا ل م ر ح ل ة خباب بن ا ل أ ر ت وغيرهم رضي الله عنهم جميعا فهاجروا ف ي ج ر ة الحبش الاولى خرجوا في رجب اشنو ر ج ب سنه سنه خمسة. يعني سنه سته قربت ولم ا يقرب بعد ر ج ب شنو س ع ب ا ن ورمضان وشوال وذو ا ل ق ع د ة وذو ا ل ح ج ة خرجوا في ر ج ب ركبوا وذهبوا ل ل ح ب ش ة ولكن التفاصيل, من التفاصيل لم ت أ ت ي ل أ ن ه م لقوا ا ل ن ج ا ش أ و كذا ل أ ن ف ت ر ة ق ص ي ر ة سمعوا ب أ ن قريش آ م ن ت فرجعوا إ ل ى أ ه ل ه م وذلك بسبب ما أ ش ي ع من ق ص ة الغرانيق ق ص ة شنو أه؟ الغرانيق بسبب كعادتي ذهب إ ل ى ا ل ك ع ب ة و ق ر أ ص و ر ة النجم من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا و أ و ا خ ر ص و ر ة النجم فيها قوارئ والمؤتفكه أ ه و ى فغشاها ما غشة, فغشها ما غشة فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه لما جاءت السجن سجن النبي عليه الصلاه والسلام حتى ان الوليد بن المغيره كان كبيرا في سنه وعجز عن السجود فاخذ حزنه من بطحاء مكه وتجد عليها لما لاموا قريش قالوا ب أ ن محمدا قد مدح آ ل ه ت ن ا وهذا باطل لم يقع ب م ن ا س ب ة ق ص ة الغراميق باطله لو قلت لي سجلت قريش نعم سجلت قريش كما تصحيح لماذا سجلت قريش ل أ ن ا ل ق ر آ ن هز قلوبها هزت فقط ق ص ة الغراميق تقول إ ن ه في ا ل آ ي ا ت ف ر ا ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى اضطربت الروايات قيل أ ن الشيطان أ س م ع ه م أ م ا الانسان لم ينطق بهذا ف إ ن الشيطان لا يتسلط عليه ف إ ن الشيطان نفسه قال ل أ غ و ي ن ه م أ ج م ع ي ن إ ل ا عباده منهم المخلصين الشيطان لا يتسلط عليهم ان ع ب ا د ليس ل ك عليهم سلطان ما قال الغراميق ا ل ا ل أ و ل ى أ و ل ئ ك الغراميق ا ل أ و ل ى و إ ن شفاعتهن لترتجى ا ما قال ما ن ف ق بهذا أ ب د ا وقيل أ ن الشيطان قد أ س م ع ه م حتى الشيطان لم يسمعهم هذا إ ن م ا سددت قريش رغم انفها وقد أ ل ف ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ولله د ر ه ر س ا ل ة ق ي م ة سماها نصب المجانيق لنصف ق ص ة الغراميق حتى في ا ل ل غ ة ليس في ل غ ة العرب أ ن ه م يسمون ا ل أ ص ن ا م غراميق الغراميق هي الطيور السوداء ك ل م ة غ ر ا ن ي ق ذ ا ت ه ا معناها الغراب شنو؟ ا ل أ س و د م اسمها ما فيها ل غ ر ا ن ي ق معناها ا ل أ ص م ا م وتطلق ا ل غ ر ا ن ي ق على الشاب ب البيض أ ي ض ا الحسن الوجه الحسن ا ل ح ي ئ ة أ م ا أ ن يقولوا ل سلم ذلك والروايه م ط ر ي ب ة م ر ة يقول و ا نطق بها النبي ا ن ط ق ه الشيطان والشيطان لا سلطان عليه و م ر ة يقول و الشيطان ا أ ل ق ى في مسامع قريش ذلك ق ص ة ا ل غ ر ا ن ي ق ب ا ط ل ة إ ن م ا قريش لما لا لاموا... ماله من يحضر و المجلس ا لا م و ن قالوا ك ي ف س ر جدو ا مع محمد قالوا م د ح ا علي ه ت ن ا كنو ع من أ ن و ا ع ش ر و التبرير لما رجع هؤلاء وجدوا أ ن ا م ر قد ازداد ا و س ؤ ا ل وانت اطهى ا على أ و ج ه و أ ن ا ل تعذيب في ق ل م بعضهم دخل في جوار دخل في ش ن و في جوار يعني في ناس ح م و م أ ه ل ه م ح م و م قالوا خلاص نحن بندافع عنكم فصاروا في جوارهم وحمايتهم وبعضهم رجع لكن ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة كان فيها نيفا وثمانين كم فيها كم نيف وشنو وثمانين رجل وثماني ع ش ر ة امراه الهجره ا ت ا التاء كواني الهاجر منه كم في ا ل أ و ل علاش الراجل ك م و أ ر ب ع نسوان د و راجعين لما جاءت ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة يقول ا ل أ م ر زي ما هو في ناس من ا ل ح ل ا ش ر ق ع د و ا وفي ناس مشوا معاون ا ل ج م ل ة كلها ك م و ت بانك وكان في من خرج إ ل ى ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة جعفر بن أ ب ي طالب وزوجته أ س م ا ء بنت عميس و أ ب و حذيفه بنت عتبه بن ر ب ي ع ة وزوجته س ه ل ة بنت سهيل بن عمرو وابو صبره بن أ ب ي الرهم وزوجته ام كلثوم بنت سهيل بن عمرو العامرية هؤلاء جميعا خرجوا وهذا سيكون محل درسنا ا ل أ س ب و ع القادم ب إ ذ ن الله وحوله وقوته في أ و ا خ ر ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ه ج ر ة في ذي ا ل ح ج ة أ س ل م ح م ز ة وبعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ س ل م ع م ر بن الخطاب وانقلبت م ك ة ر أ س ا على ع ق ب وتغيرت الموازين د ه برضو حيكون في الدرس القادم ب إ ذ ن الله تعالى و إ ل ى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضر ودائعه وبارك الله فيكم